آفور ونسجر ريح اكفان والقنى الخطي في قلوب من والا قمر السلام على قلب زينب الصبب السلام عليك يا ام المصار إذ يا زيد كعبة الرزايا والاحزاب أخاب من تمسك بك آمن من لجأ إليكم يا ليتنا كن سعادتي فنفوز قوزاً عظيماً يا غريب يا مظلوم كربل قَفَ الطَّفَ بِوَجْهٍ وَدْ بِفَيْضِ الْقَدْمَعِ إِن كُنْتَ ذَا حُزْنٍ وَقَلْبِ مُؤْجَعٍ جسم ايبيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشايا مضجعي والله لا لم امس لا والله زينب مذمشه مشي الوقور وهي الوقور إليه مشي المسرعي تدعو مليون الأحزان ملء والدمع يسفع بي والجفن يتصع بالدموع هم معين اخي اين علي اين ابي علي المرتضى يا علي اخي <سؤال> اينا ابي علي المرتضى ليركساري للعدايا وتخضع ااخا سمعت بنعيك امك الزهرة حين نعيت ام لا هذا البيت يعز عليك اخير والتنهي منك الجفا فعلى ما تجفوني وتذوب تجفون من بعيد خليني اعيدها اخا ما هو منك الجبايا على ما تجفوني وتجفو مدمعي انعم جوابا ايه ايه الليلة وحشة انعم جوابا يا حسين اما ترى اقولها شمر الخناب السود كسر اضلو فاجابها من فوق شاهد القنا قضيا القبا يا زينب ان بس ترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت اصنعه بهام اصنعيك اني بقى في ليلة الحادي الحاد عشر على هدوة الليل وصراخ الانتاب والنساء والاطفال تلتبت الى جسد اخي الحسين وتنادئ بلسان الحال تقل الله يا يا يا, يا, يا ابن امي بسواد الليل الله الله, الله الله الله شوف عندك شوف حبيب, حبيب فارقاك عندك اخ فارقاك يلا يا ابن امي بسواد الليل من اقعد وسط الدار مر يا ابن الحلوى واذكر يوم وانت فكر يا زينا بانو من البتو لو لا نبهونا من واحد لعد واحد مسروري اليوم معاي معاي معاي. خوي اشمعى ابذ تذكرني دارك خويا اصباده انا وياك يا واخونا المجتبى ويانا بعد اسمع لو ساده على اسادنا بالليال واعد وياك فتحانا امني يجيب صبح باجيه يرد الطيب اليوم يا محلى الاخوه شب يا نايا سوا على المره وعلى الحلوه ومثل خوتنا بقى صارت على طول الدهر خوه كنت عايش كل الماضي وعدنا وكم سلوا يا الشاهد بك وقت امي وجد والد الجيد. با يا يا وجدي ووالد جدي اه تحضر هالمقطع بشوفك تتاثر يا ولد يا اخويا قاعد تدني انسى وبطل الناح وودي يا ايدي ذكراك من قلبي وقصورتك من عيني ايه ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني ايها اللي وياك ناغيك و ان شاء تن انسى وبطل النوح لا ارتاح اسمع شو تقول خويا يا يا بعد يا, حسينة. يا حسين يا هل يحسين يا صبري على بلواء انا يبدو من حرمت الماء بعدك لا شربت الماء حرمت نفسي على شأنك يا عبد الله يا صبري على بلواء يا ابنم من حرامة الماي بعدك لا شرامت الماي اي اي اي اسمح انا بعدك لا تلف عيوني شل بحياتي هاي ان كان انت رحت يا حسين حزنك بالقلق مارا اولي مصائب, مصائب مصائب على زينك خليني اول استعرض لك المصائب حتى نشوف اشكت احلاقت عمرها اربع سنوات ورأت ها ظلع امها يكسر بين الباب والجدار ولي فتحت عيين اوشاقة ظلع مكسور وخدمت ابو ظلوم وام المنحو فتحت عذقيه وخدمت بعاشا وصبر كلما صبرون بعد اسمع ويلي تحد عين ومحروق باب الدار والله فتحت عين ومحروق باب الدار وخدمتنا المخيم كل واجبنا ما ادري شو اقول يا نصيح الثار يا لدار وانا ار مضمونه اسمح لي على هالبيت فتحه عين او عين السكيه دموع شلون عين السجي يدموم? ذاكي قل قابلتني بوجه اعشى بصري نوره فرفعت يدي ولضمتها على عينها. ايوه فاطمة. والله بتعت عيين هو عيين السجي وختمتها ها وختمتها بسهم عين الوفي ابو فاضي الله يساعدك يا زيانب يا يا رب يا يا رب بس عاشوا رجال شعاد واموته للعيد وبعد ما بعد ما ظلت بعد والدها بس شهرين وزيانة بما بقت يمجز مخوها حسين وزيانة بما بقت من بعد خوها حسين ختمتها بسنة بجروح مخزون ها تريد, ها تريد تبجي, تبجي ها, ها تعال, تعال والله البيت قطع دل بكها. ولي ولي, ولي, ولي فدعة او شافت, شافت علي مقيوم. يا علي يا علي. علي ملبة بحمائل علي سيفة يقاد كالاسي. فدعة عيان شافت علي مقيوم وختمة اب علي اب الحميل مشدود مصنع عائلت زيانة بثياب السود بس عاشوا رجال اجحاد سنون لما جن الليل في ليلة الحاضي عاشوا على بنات رسول الله عقد ابن سعد لعنة الله عليه خيمة صغيرة وضعت فيها الحورة زينب اثنين وثمانين طبل وطبل وامرأة بينما اي كذلك واذا تسمع مكاء من خلف الخيمة خرجت من هذه المرأة تعرف ليل غلام منها كيف عرفتها الحوراء زينة رأتها قد صدرت لها رضيعا تدنيت من صدرها وتنادي ولدي حبيبي نور عيني فلبت كبدي توب اللهم بيدها تم تجذبه لصدرها طمعا في بي تبشتبش على ولدان بدي قعد تسمحوا لي واحد مفارق هاي ابياتها تؤذي المنفارقين واي اي اي اهز مهدك يا عبد الله. اهز مهديك يا عبد الله وعايننا المهد وش ما خالش وفناءك يذوب عليك زلالي خيالك خيالك ما يفاربني يا والحديد خيالك ما يبارق دي يمر بعياد كل ساعه وتمر ضحكاتك بسمعي وتبتروحي الملتاعه اي يا ابني اي يا مش عدني قبل لا يكمل الرضاعه اي يا غربتي آه يا وحشتي يالي يا كملها آه. آه يا وحشتي بالليل نقعد متعودت تنام على ضاعي يا ولدي نام على يميني والان اقعد بالليل وما اشوفك اتفجع على فراقك ولي ايا زربتي بالليال ابن ما اشوف لك ولا تصرع ختن دهلي حتى قعد وربع النهر ولا تناغي لنص الليل واغفى من اسمع الليل بسر اسمك بو قبعني وخيالك دوم هبالي والي والي تقل لابني لابني انا جيت بكل دليل عتاب لابني مات من العطش ما ضاق لابني على بيت الحزن بالقلب لبني ونوح عليه كل صبح مسير جاءت بها زينب الى الخيمة ثم اقبلت الرباب على الامام زين العابد سيدي بحق ابيك علي دولي على قبر ولدي اقول الرواية لما قتل الرضيع جاء الحسين برضيعه حطر له قبرا في زاوية من زوايا الخيمة ولما قطعت الرؤوس بلغيت كبيلة بلا رأس كيف يتقربون الى يزيد وليس عزهم رأس فدلهم احدهم قال رأيت الحسين يدفن رضيعه في هذا المكان. اجوا اخذوا طلعوا الرضيع وذبحوه على صدر الحسين ما يقدر يقول الها الامام زين العابدين الربابه علت السجاد لا كنت تسكب العبره تقول اقوم دليني على ابن بيات ترقبه ربيعي مضيعي ورد اشوف واشلع شعر من الابن احراق بل قد بي زماني عود ويريد يربس يدير على اولاد القلب ممرود بل كت لا احد شن يسمع انتبهت زينب الى ان طفل من اطفال حسين مفقود من هي فاطمة الصورة الى اين ذهبت الى اين الى ذهبت, الى اين الى ذهبت الى هذه الطفلة خرجت, الطفلة خرجت مولاتنا, مولاتنا من الخيمة تبحث عنها حول الاطلاب المحترقة حول الجثث ما وجدتها صارت تكثر الدخول والخروج الى الخيمة فجاءها أحد الأعداء متى الله أراكي تكثرين الدخول والخروج قالت له يا هذا لنا طفل ضائع قال لها للتو جئت من المعركة رأيت سوادة تقلب على جسد الحسين وتبكي من هذه ما هذه السواد وما هذا الانين يلي من الخامة تطلعين وترجعين ايش عند جبع الفار تضربين اشواط لا مو بس هذا صوتك انا اللي كلبني ابن امو ابن امي بحريما خاطب اجنبي والله <تصفيق> ايه ايه, إيه. لكن شبيدي ضايع مني يتيمه ايه برد من الخماية ولا دار توجهت قل اي سوا دا يم اخوش حسين جنهي تتعفر بصفا يتيبتكم اظن يم فت وين لعدني فت وانهاء اسرعت الى المعركة ورأت الطفل واضعة خدها على نحر المولى ابي عبد الله. وحية نادي أبا, ابا حسين من الذي حز وريدك? من الذي خطب الشيبك المبارك? والله يا والدي والله. حظيم. انا صير من زفية يديمة. يولنعيه من بعدك لجيه. ضمتها, ضمتها الى صدرها. صدرها. اسرتي قلبي زدتني كربا فوق كربي قالت عم زينب لما اجم القوم على الخيام احترت بين ناري بين نار المخيئة وبين سنابك الخير فما وجدت مكانا اأمن من صدر والدي المحطى اخذت زينب بيدي وضعتها تحت جسد الحسين ورفعت جسده الطاهر حتى صار نحره في صدرها يا مؤمنون قبلت الحسين في موضوع ما قبله رسول الله ما قبله امير المؤمنين ما قبلته الزارة قبلته في عظمة النار ماذا تقول لي ماذا تشتكي تقول لي الخياب يحسيان حرقه بعد ما وعدتنا حما يا ابا عبد الله ما ظلت تعدنا خيمه الخيم يحسيان حرقه وانا اعود زكرا على الكفايا وجسمك رقضت ولي رضيت بليلة القشرة وشدايتها ولا تامت و جمرت علي اليال من العين معنا و للنام و القعدين وعي ها شي ماتت من الروح وشي ظل تعن بالو يلا يلا نصف الليل يا وانا صليت الظهر يطلع تبدا ولا ابو واحد طلع الدادرها شفتها عليك مو وعلى خف الدمع يا زينب تعالي شوف المحبين يقراون عليه الشليله يبكون عليه الى الخيمة المحرقة جبتهم يا عديل وضجت عيالتك يا حسين كلها بالمجاون شي يصيح وش يقولوا يلا قد طرات ماي ما عدنا وعليلك ما شاعن الخيمه يا يا ونسوه مسلب وعله تمنيت يطول الليل حلوها الحالة. لا تضعف لا تضعف. يوم احد عاش يوم الشام رد لا طلع. انكشف لي الضوء ولا حد. جنايز كم جاب النوق مهزولة يا احادي يصيح ولي ويأي الاخوية لتقول عني سافروا ما ودعاني ما ودعاني شالوا خواتي وللقمر ما سيعاني يا ليه تم وياك بالبر يتركوني و لا روح اسرم يسر فوق المحاذي خوياي لا ما عندك امرو حاشاش حاشاش سيدتنا والله لا تقول ما عندك امر و يا ولا تقول ضيعتين ال... الاخوه ترى ما خوذ الدنيا حسيد جوايا يا, يا شوب العدبيه الشوى يا مؤمن تسمع وقدر تقدر تتحمل ايه والله صاد على امتونيك رجعت الى الخيمة وقفت على بابها تحرس النساء والاطفال والأيتم واذا بها ترى سوادة اقبلت عليها وضعت يدها على قلبها يا تنادي يا فارس دونك الخيمة, الخيمه نحن نساء مسلبه تقول لي الجاي يا اب لا شتريد خيا ان كان قصدك سلب ما خل العدا هجموا علينا وبردوا وضبيخ يابني شكوى الى الله سلم وحتى ازرنا كل ما كل ما قلنا يا علي كل ما نخينا مع المواحد هذا الخبر عندك ولا تروع لطفا صد لا تروع نسوة المظلوم بالله ما تسمع الحل بالمخيم والعويل ما ينكسر قلبك حراير ما لا كفي تهجم على يأتي مع الهم للخياء يا غيارة وانجاد ما يكفيك حتى تدخل تشوف تريض ما خلي الحرام تجسدسر ميليت هل جيتني بحالي اتبر لك من الخاف بالغصب يا هذا يا علي اسرح الحق تحجيءه يسمع ولا سمعت كلامه من غير نور يلوح ومضيق الثامة. كل ما حجت جمعه على خد اتهامة. اما انت صد والله انتخيك بفعل الرجال. اما انت ردنا انت خيب غاد الامنادي يا علي. من الجيل عدر ناصر محمد. الهادي قلى يا حر مصيبة اجفة افادي لا تعددنا مصيبة ايج ما تم مصاب اللي صاب جساب قلبي يا حزينة تخبرين من شعب المصيبة نصاب كانت من انتقى لنا المات الكرينة. انا ابو جبنتي علي ما خفل. رمت بلافسها ابا يا علي ظلمونه. ابا يا ابا يا علي ابا يا علي ظلموا ابا يا حلي قتلوا رجالنا. ابا يا حلي فضحوا العزين عجالا. بو يا بو يا بو يا شلمان عصبا يوم للدحالة. وما سمعت مصواتنا يوم انتخلق قال ايا حرة قال ايا ابنتي ما خف حالك علينا لكن شبيدي رايد الله لجبه الحق يا زيد رد الخباة ماري عليك وانت لوين تريد قال الهل غريين يقعد ويانا يا حل يحرش لعل قال ما قدر ابا تبكر بالاوسباح حلوني انا ما قدر اشوف حسين يتعفر بالارماء الدعاء واسألك الدعاء. ابا يا علي وصيبنا. وصيب يا الاوروح. يا منجي العذراء. ما تقدر تجوف احسين مر بفوت. غبراي شحالي لشافة شفا تبزغي يا شيمس كايلا ترى يا سيدنا ابو حسراء ما <تصفيق> لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرى عليها اخما تستر باليمناء كفا فان اعوزها السطر بدت باليساء لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرى ما اخما تستر باليمناء كفا فان اعوذ, أعوذ السدر بدت باليسر. اسمحني. بالامسنى ما شافت العالم خيالي. بالامسنى ما شافت العالم. خيالي واليوم مسبيا الرحيم الله بحالي. انا تويد كانت عزي ودلالي ما توصف ابن اللهم بحق هذه الدموع بحق هذه العبرات بحق هذه الصيحات والصرخات بوحشة زيناء بلوعة زيناء بمصاب زيناء بفاجعة زيناء انظر الينا نظرة رحيمة من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيم المنذورين وعلى الخصوص من أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائرين والحاضرين فرج عن شيعة امير المؤمنين فرجا عاجلا في مشارق الأرض وفي مغاربها اللهم فرج عن أسراء المؤمنين والمؤمنات اللهم بحق زينات عجل, عجل لوليك الفرج, الفرج وسهل له المخرج وجعلنا من اتباعه, من أتباعه واعوانه والذابين من بين يدي وتحت لوائه إنك سميع مجيب المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم وقض حوائجهم وارحم موتهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع الهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة